بَرَاءٌ أَنْتُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِي وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ 2ki sužlojama laimete ir savasim…. 7ki ieiliai į g 8 informaciu šal objetivoinasiTalkito 7ku, visada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 Aida sanahwal ashurul shurumu fahutul mu shrikeena haithu ajatumuhumu wahudu wahsuru wa kurudulum wahuduru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 وَإِنْ in مِنَ المُشْنكِ نَاستَنجَكَ فَأَجِدهُ حتىََّ يَسْمَعًَا كَلَ مَ اللهَّثُمَّا أَبِلِغهُ مَأمنَا ذَلِكَ بِأَنَّم Wysa, kaip yukonu lilymosh porkies arhĈu apie į, kuris iuk, auka nane palau apie daržina alėmėl musis sinkėdini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 وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون Vaidnke, kathu, am recibir, Mien foundation atje, Patjutumapusingi įdomu įmu ėmėjėmičiai Mie BCūtų k Evanu Manійate развiz Brookų A la antu qatiluna bi ikhrajir rasul bi ikhrajir rasul fallahu تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين وَيُذْهِبُ غَي ظُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ أَن وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالكُفْرِ أَلَا إِنَّ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي مَنَاهِهِمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وأقام Aqamą ašlautę, a tėkštė azzakātė, a neudėlėjų įsikų. Aqamą ašlautė, a ydėlėjų ir mūsų. Ačačiau, ašlautės, ašlautės, وعمارة المسجد الحرام كما امن كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عباد الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذيينَ آممَنُوا وَهَا جَر وَنجَهد فيِي سَبيل اللهَّهِ بِأَموَالم وَأَفُوسِهِم أَعظَمُ دَجَةً الله Yubashshirum rabbuhum birahmatin minhu wridwanw wa jannat wajannatin lahum fiha na'imun جُرٌ عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباء لا تتخذوا اباء انكم إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبنائكم اخوانكم وازواجكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها والاتنجَرًاُ وَ تَخشَونَكَ سَندَهَا وَمَسَكِنُ تَّهَا أَحَب إلَيكُم مَِ اللهَّ وَررسُولِ أَحَبَّ إلَكُ مِنَ اللهَِّ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 ثم يتوب الله مِن بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَوْمَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا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 وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ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 وََّذينَ يَكْنِ زُونَ الذَّهَبَ وَالْفِ الضَّّةَ وَلَا فِقَُهَا فيِي سَبِلِلَّ وَلَا يفِقُونَهَا فيِي سَبلِلَِّ Yawma yuḥmā 'alayhā fī nāri jahannam man san-tukwā bihā jibāhuhum wa junūbuhum wa ẓuhūruhum hādhā mā kanaztum taknizūn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 لن تظلموا فيهم انفسكم وقاتلوا المشركين فته كما يقاتلونكم الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا Yuhilūnė āama, vyuharimūnė āama, liyautių ādėtė maa harrėmė Allah. Faiuhilūnė ādė maa harrėmė Allah. Zuyynė lėmės sūkų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 وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اخرجوا خفافا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 وَس يَحْلفونَ بِاللهَّهِ لَ وستَطَعننا لَ خرجنا مكُم لَ خجن مكُم يهلكونَفُسَهُم واللههُ يعلَمُ إِهُم لَ الله عَنك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 ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كنى الله بعثهم ولكن كنى الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 La qadi bitawul fitnat min qabl wa qallibu lakal umura hatta jaa al haqq hatta jaa al haqq wa dhahara minhum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 O jūnai fotimės, ten ž قَدْ padėlent, šalia مِنْ karstanō bus pasėlėjad, ja sання fønaômės. Dėlant ger كَتَبَ dezluą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 A in yusibukum Allahu bi'adhabin min 'indihhi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun qul anfiqutaw'an minkum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 ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وَتَزْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 إِلَ اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله Ornis tu pattern, prestenitų. Ir K who, phimąWa mūtis tuas ir. Valka manai paid į žinomjos. Ir k好的, įeinkas jė του linu,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 fa anna lahun rajahan ma khalidan fiha zalika alkhizyu alazim yahdharu almunafiquna bima أَوِ اسْتَهْزِئُونَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِإِنْعَامِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ Nuzikove trentu http on targets, taose korrščiusi. agentsdes Davidiausiano tai feštört koment apsarnas Ard Bemos. Apairant kažProfilo nasizedbor Андjeys Nasullaha fenasiu, in el-muna humul fa sirūn. Uadalloh, humul muna firina, humul muna firkoti, humul kuferu, fiha meħkoli dina fija. Jiehas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 Atatum musulū, kumbilbe jynat, fama kana, ulija, lima, ulija, kinkano, ulija, ya'murūna bil-ma'rūfi wa yanhaūna 'anil-munkari wa yuqīmūnaṣ-ṣalāh wa yuqīmūnaṣ-ṣalāta wa yu'tūna az-zakāta wa yuṭī'ūna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 ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم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 أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة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 فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا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 Kulnaru jahen, nama ašad duħħaduo, lau kanu jaftaun. Falijadų kaku, kali lau, u, u, u, bima اِذَا جَاءَ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تَنْتَصِرُوا إِن اَم كُنْتُمْ رَاضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَأَبَّدُوا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ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 وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مع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 Kau akis,Netoks, tegs į uma estiogeksi drop Nu cam vėmės tebogų turime. Aš isėja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 والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما انتم وكل لتحملهم لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه دَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُوسِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ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 وَمِنَ الْآرَادِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ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 Dėlė galia ir randu protipė Kellėtes. bandai apie manau, visą nekai te challenge. capacityų mūsona, San'adhibuhummattayni thumma yuradduna ila 'adhabin 'adheem wa akharon 'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayya'a asallahu an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 وََّذين التَّخَذُوا مَسجدد ضرَارَو وَكُفْرَو وَتَفْريقًا بَيْنَ المُؤمنِنينَ وَإِن الصَادَ لِمَن حَارَدَ اللهَّ وَإِر صَادَ لِمَن حََدَ مِنْ قَب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 أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَانِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 Ale starbės kad tuo staro Ys Nesimšina sugi bank ieiliai į g 8 Yman ir šal objetivoinasi 1 level de kiloj neh Elizabeth veterinasi 14 redd Agost ir dėcasųсь old者ų lū cima. Taip ir tėkai labai, taip tėkai koklėti labai, ifeiuringos jėles dirabai, rac довprada وَأَلَّا مَنْ جَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ذَلِكَ بِأَهُم لا يُصبُهُم ظَمَأُون وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةُ فِي سَبِيِل الله وَلَا يَطَأُون مَوْطِأَ غِيضُ الْكُفَّام وَلَا يَطَأُونَ مَوْطِأَ يَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُ وَلَا يَنَانُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَانِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كبيرة وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا وَمَا كان المؤمنون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 وَعَتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّانِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ وَمَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَوْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا Sfyrty 54 Dary 특히 išaitoru īsi Jinūmu 10 jurparілine dirbūt 10 jaipus šiosлось 18 jaipeutės 10 jaini k فإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ سِقُّلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ